روخ الرحيم الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم اننا نحن نحيي الموتى اننا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وانثارهم وكل شيء امام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فَقَالوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن كم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ والمبين قالوا إننا تغيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجع منكم لئن لم تنتهوا لنرجع منكم ولا مسناكم من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 متكعون لهم فيها فاتهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني يعبد الشيطان إن له لكم عذوب مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولنقدع ظل منكم جبل كثيرا فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ الْجَنَّةُ الَّتِي كُنْتُمْ تُمْتَ كتب الصراط فأنا يبصرون ولو نشأوا لما سخنهم على مكانة فمستطعو مضي و لا يرجعون ومن عن مرهن يَخُفُّ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا